بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ألف لام مين غلب الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الأرض الأرض الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بعض السنين. هَذَا الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ لَوْلَا أَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ نصر الله بنصر الله لنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم يا رب تمني الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا تتفكوا فيه أفسه أولا تتفكوا فيه أوديم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بي تَوَلَّجَ لِلْمُصَنَّ مَا قَالُوا قَلِيلًا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَذَا لِلرَّحْمَنِ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَبِالِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَبِالِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم مِنْهُمْ قَوْمٌ كَانُوا الأرض الْأَرْضَ عَمَّرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَزَّوْهَا يَأْكُلُونَ فِيهَا Amen. <laughs> तो कौन है وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأمن الذين كفروا وكذبوا بآياتها فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السلام السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأول حرب السماوات يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الميت وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرون تنتشرون ومنها من أنفسكم أَجْوَاجًا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أَنْ أُعَذِّبَكُمْ وَلَا تَرْحَمُونِ فَسَتَعْلَمُونَ بِعَذَابِي الْأَلِيمِ لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم لا آيات للقوم يتفكرون إن ربنا إذا آيات للقوم يتفكرون ومن آياته خلق والسماوات والأرض واقتلاف أنسنتكم وألوانكم والآخرين <تصفيق> من آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويُنزل من السماء. وينزل من السماء إلى أنبى يحييه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون قُمَ السَّمَا أَوَالْأَرْضُ بِأَمْرِ رَبِّهِ هو المثل الأعلى في السماء وال earth، وله المثل الأعلى في السماء وال earth، وهو العزيز الحكيم. عزيز الحكيم ضابلكم ما فن من أنفسكم هلكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء. ولا من أنفسكم أن لكم من ما ملكت أي ما لكم من شركاء من شركاء في ما رزقناكم فأن خيفتكم أنفسكم من سواء ذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Amen. من الدين حنيفة، فقل واجه للدين حنيفة، بطرة الله التي فطر الناس عليها، بطرة الله التي فطر الناس عليها.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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين وقيل الصلاة ولا تكون إلى المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سيعا من الذين فرقوا دينهم يا كل حزب بما لديهم فرعون وإذا مس الناس ضل دعوا ربهم إليه وإذا مستن ناتهم دعوا ربهم منيدين إليه دعوا ربهم منيدين إليه ثم إذا حقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشريكون ذا رب مبين إليه من اذا بَتَمَن تَعُف كَفَتُف تَعْلَمُونَ يتكلم بما كانوا به يشركون إذا ألقن الناس رحمة فرحوا بها وإذا ألقن الناس رحمة فرحوا بها وإن تصرهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإن تصبر سيئة بما قدمت لمن يشاء ويقدر أولم يره أن الله يبتط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون إن بذلك لآيات العالم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم آئِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِن شَيْءَ تعال عن ما يشركون سبحانه تعالى عن ما يشركون وهر الفساد في البذ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفتاد في البر والبحر بما كتبت أيدي سير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا له من الله فأقم وجاك للدين القيام رَبَّنَا بَأْنَا هُوَ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ فِئَةٍ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولينظركم للرحمة ولتجري البُلُوك بأمره ولتبتعو من فضله ولتبتعو من فضله ولعلكم تشكرون. فَلِتَبَدَّأُوا مِنْ ضُلِّيهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ عُسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ قمنا من الله وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يا ابن سطوه في السماء كيف يا الله الذي يَبْنُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ سَيَغْرُقُ فِي السَّمَاءِ إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كانوا من قبل ايونزل عليهم من قبله لم بنسي ولئن أَرْسَلْنَا ليحا برأوه قررا لظلوا من بعده يبقون فإنك لا تسمع الموتى ما أنت بهذا العمر عن ظلالتهم وما أنت بهذا العمر عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم إن نسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مثلمون الله الذي خلقه I'm feeling ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد ضعف ضعف وشيبة يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير كذلك كانوا يُفكون، كذلك كانوا يُفكون، وقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا تم في كتاب الله إلى يوم البعد، وقال الذين أوتوا العلم والعلماء لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعد، فَإِنَّمَا البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ البعث فَعَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُغْلِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَيَوْمَ لقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثَل، ولقد ضربنا. ولئن جئته بآيات لا يقولن الذين كفّوون